سغل سائر بعذاب المواقع للكثيرين ليس من أفوار المعالج فأعلم الملائك وروح لي في يوم منك لقدر خمسين ألف سنة فاصلوا صبراً منك ولا يسال حميم حميما يقصر <تصفيق> لهم چو الذين <تصفيق> لهم مومن <تصفيق> والذي